أكسوب الله رب العالمين الله, الله من الصالحين أشهدوا أن محمد العبد ورسوله رسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه الى يوم الدين ثم أما بعد فقال الله عز وجل يا أيها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا أمر بالصبر والمصابره والمرابطة وتقوى الله عز وجل كل هذا ثمرته لعلكم تفلحون فالإنسان في طريقه إلى الله عز وجل يحتاج إلى كثير من الصبر والصبر حرص النفس على ما تكره من قال لك ان الطريق تهل ومن قال لك ان الصبر لذيذ ومن قال لك ان التبع خفيفة إذن لم يكن الجنة قيمة ولا وزن وإنما لما كانت القضية خطيرة أنت تطلب عزا وملكا ومجدا في الآخرة فلكل شيء مهرو مهرو هذا المهم الذي انتذبت له لابد أن يكون هناك جهاد وصبر ومصادرة والذين زاهدوا فينا فنهدي أنهم سبولنا فليس لبعض الأيام تحضرها ثم تفتر وثواء كنت مدرسا أو مدرسا لك او يعني بعض الجهود تبذلها ثم تنام او بعض المجاهدات تعالجها ثم تغفل كل هذا لا يليق الاصحاب الهمم قد راينا على مدار التاريخ الصادقين يعني يقومون قوما فلا يجلسون منها الا في الجنه ولم نرى من صادق هذا الفتور وهذا ال هذه الغفله وهذا التردد وهذا التميع لا نريد ان نقول يعني اوصاف اشد من هذا قد سمعت بمجرد ان آمن السحر تغير منهم كل شيء في صبيحه اليوم كانوا يقولون يعني ان هذان الساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا قيادهم ثم اتصف وقد افلح اليوم من استعلى وجعلوا يعني يتملقون فرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين بل قالوا بعزه فرعون إن قالوا فرعون نحن الغالبون يقسمون بعزه فرعون قوم مشركون وعندهم من التفاهه يجعلهم يعني يزدنون الامور بهذه القيم قيم الدنيا ما هو الا ان امنوا ففعل الايمان فعله في نفوسهم وقلوبهم وأخذتهم روعة روعه الحق فالقي السحره سجدا قالوا امننا برب هارون وموسى وبدا فرعون وطاغوته يمارس عليهم كل صور الضغط امنتم به قبل ان انا لكم إنه لتبيركم الذي علمكم استحر فلأ قطعنا أيديكم وأرجلكم هذا كلام من ليس تهديدا كلام حقيقي تقطيع الأيدي والأرجل من خلال خلاله ولأصلبنكم في جزوع النقل ولتعلمن الذي يهدد هو الذي بيده استطاعت التهديد في الدنيا فقد ولاه الله عز وجل ومكانه وحكمه في الأمور من حوله إنه فرعون ومع هذا كان الجواب في غاية الشدة وفي غاية الحزن وفي غاية ما يتصور من صدر المؤمن ومصابرتي ومرابطتي قالوا لن نؤثر فعلى ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الآن في عشية اليوم يقسمون بالذي فطرنا. في الصباح كان يقرون بعزة فرعون ما بين بعزة فرعون والذي فطرنا إلا يعني نسمة إيمان تفعل فعلها وتظهر أسرها وتشعل يعني في قلب المؤمن جزوة لا تنطفع أبدا فما بالنا ونحن مسلمون من الأصل ومؤمنون لم نعالج شركا ولم نعرف كفرا ومع هذا ترى هذه الهمم المخنثة واسمحوا لي همم مخنثة نراها من أنفسنا يعني ليس فيها رجولة وليس فيها فحولة وليس فيها صبر تضيع اوقات كثيره في محاوله يا فلان لماذا لم تاتي ويا فلان غبت يوما ويومين وثلاثا يا فلان يا فلان وبدل ان نشغل بقطع الطريق نشغل بتفقد الغائبين والمتخلفين وما الذي حدث كيف نطلب عزا وملكا كيف ننشد تغييرا ومفرطا للدين وما أدري الله لا حول ولا قتل أف لهذا لا حول ولا قتل قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا صارت الدنيا أبخث شيء عندهم وأدفى شيء عندهم ليس لها أي ميزات مع أنهم ما جاءوا في الصبيحة اليوم إلا لأجل الدنيا فرعون سيعطيهم ملكا قالوا أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمنا المقربين هذا حسبهم أجر المال وأجر السلطان والتقرب من الحاكم هذا الذي شغلهم في أول اليوم في نفس اليوم قبل ان تغرب الشمس لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض يعني معاك الخط مفتوح افعل ما بدا لك لماذا يعني اين تذهب انما تقضي هذه الحياه الدنيا ثم لقنونا قبل ان يلقنوه هذا درس لنا قبل ان يكون لفرعون انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى من يأتى ربه مجرما فإن له جهنم سيموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات والعلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها وذلك جذاء من تذكى من القائل تتحدث السحرة هذا قول السحرة طيب كم شهرا درسوا لا أقول كم سنة كم كتابا قرأوا كان حديثا حفرو، كان فتنة وصراع وعالجوا أبدا قضية قضية يعني مسحة من الإيمان لحظة، لكنها يعني أصابت القلب، صادفت اقبالا فدخلوا في صفقة. لا يعني يقالون ولا يستقيلون أبدا. تألف وأعرض هذا على نفسك وانظر أين أنت. لا يكون الساحر أثقل منك، فأنت لست بساحر. أنت الحمد لله بداياتك أفضل من بداياتهم بكثير. فلماذا تتخلف؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قلة المخالطة وقاية من الغيبة تأمل ربما هذه الأسباب أسباب الفشل قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وهذه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن كل ما يشين فكيف بامثالنا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا لا تصحب البطالين والغافلين واتبع هواه اصحاب الاهواء وكان امره فرطا انفرط عقده وتفرق امره وهذا شان كل من غفل عن ذكر الله فليكن هؤلاء اصحابك ولا المقربين منك والا ما من الفائده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا ثقه أن هذه الصور المخالطة مخالطة في الصحبة عموما ومن أبرزها عند الطعام نحو ذلك فالإنسان لا يطعم إلا مع من صاحبه وقترب منه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالر فلينظر أحدكم يعني تأمل وانظر عن يمينك وعن شمالك وانظر في أصحابك فالرجل بصاحبه قل لي من صاحبك أقول لك من أنت لا حاجة لي أن أعرفك حتى أحكم عليك لكن قل لي أنا صاحب فلان وفلان وفلان ومدخلي ومخرجي مع فلان ومنزلي ومطلعي مع فلان أقول لك بس يكفي هذا أنت جيد أو الأخرى فانظر في اصحابك وعن بموت موت الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك وإما أن تبتاع منه تشتري من عطره وإما أن تجد منه ريحا بس هذا أقل الأحوال فأنت كسبان كسبان ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا يعني إن لم يضرك ضررا بالغا بحرق السياس فإنه يضرك لأنك لا تجد منه ريحا طيبة أبدا وكل عنام بالذي فيه ينضحه بعض أخواننا لا يتصور خطورة هذه القضية هي والله خطيرة خطيرة الرجل يسحب الرجل فيهلك يدخل النار الرجل يصحب الرجل فيسعد يدخل الجن قضية خطيرة ما الذي أوبق ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحبة أبي جهل وما الذي أوبق هامان إلا صحبة فرعون وما الذي أنقذ ابا بكر وجعله فاضل المؤمنين في كل العصوف إلا أنه كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فقط قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث فيه فضيله مجالسه الصالحين واهل الخير والمروءه ومكارم الاخلاق والورع والعلم والادب إلى جملة هذه الأوصاف أطلبها في وإلا فلا خير فيها فيه, فيه الصالحين الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتابنا هذا الشهد أو يكثر فجره وبطالته ينظر ونحو ذلك من الأنواع المزمومة فعن شقيق البلخي قال علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الزم وهجران أصحاب السوء وملازمة الأخيار يعني إن لم تكن كذلك فإن توبتك بعد مدخولة هل تبكي على ما سلف ولا رايح جاي تضحك ما في حرجت في قلبك ولا يعني في نفسك ليس هذا شعل التائبين والخوف من الوقوع في الزم أم أنك يعني تقتحم الزم بلا تخوف وهجران أفحاب السوء تترك هؤلاء وتخاف بهم كما تخاف من الجرب وملازمة الأخيار لا بد في مقابل هذا أن يكون ذاك فالإنسان لا يكون وحده بعض أهل الصلاة يترك إخوان السوق ثم لا يفلح في صحبة جديدة. هذا من الصعب أن يستمر. يستحي، يحتشم ولماذا تحتشم وتستحي؟ هذه مصلحتك. انظر في الناس واعرض صحبتك على بعض من تتوسط فيهم هذه الصفات التي ذكرها النووي فحق الإنسان أن يتحر بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم وأن يتجنب مجالسة الأشرار لأنه لا يأمن غائلتهم والطبع يسرق من الطبع وهو لا يدري يعني صاحبه لا يدري الطبع يسرق، وأنت لا تدري إذا صاحبت أحدا طبعك يسرق من طبعه بحكم المخلطة فصحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا وإذا مرت على الطيب حملت طيبا وأنت ترهب إذا هجت الريح في مكان فيه ورود وزهور فرحنا لأنها تحمل مما أمامها وإذا هجت الريح في مكان قذر وسخ كانت مصيبة لأنها لن تحمل إلا مما يعرض عليها وقد قيل لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله لا تصحب من لا ينهضك حاله يعني لا يجعلك حاله تمهض وتقوم وتهش للمعروف وللخيرات وتسابق في الطاعات وإلا فلا تصحب. ولا يدلك على الله مقاله يعني إن لم يكن مقاله يدلك على الله مقاله بذكره لله عز وجل وأمره بالمعروف ونصحي لك ودلالتك على الخير وإلا فلا خير فيه وقيل لتصحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لك أنك مثله الفاجر يزين لك فعله يعني ما زال يوزوس لك يقول لك يعني تعال نقرص واتي اذهب بك الى مكان كله فسق وفجور او يعني تعال ندخل على الناس مثلا او تعال نجلس في مكان ثم يفتح ابواب الغيبة والكلام في الناس و يزين لك فعله فاذا رأيت فعله دعتك للخلطه او الخلطه هنا الى متابعة. ويود لك أنك مثله، لأن هذه بضعة هو فاجر، فكيف يعني تراه يود لك؟ يود لك أن تكون مثله حتى يعني تحسن المعشرة. وكل فاجر يتمنى لو أن الناس جميعا فجار. هذه قضية تشغله. كما أن كل فالح يتمنى لو أن الناس جميعا فالحه. كل إناء بالذي فيه ينضح وإلا لم يكن فاجرا ولا كان الثاني صالحا قال ابن مسعود ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا لأن هذا أرفق بها فيجعل القضية سهلة ولماذا ينشرون في الجرائد صفحات الحوادث بالتفصيل سأنهم سفلة يودون أن يتعود الناس على المنكرات وتسل عليهم المعاصي، ويمتلئ المجتمع الفاحشة والفجور هذه خطة موضوعة يعني يعمل بها من يدينون بهذا قال رحمه الله لما كان الدفع أسهل من الرفع والوقاية خير من العلاج هذه أمثلة الدفع أسهل من الرفع أن تدفع الشيء أخف من أن تحمله والوقاية خيرا من العلاج أن تتكلف أسباب الوقاية ببعض المنع أحسن من معالجة المرض بعد وقوعه. لما كان ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة لزوم الإنسان بيته اتقاء الغيبة. فقال فيما رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه يعني في بعض حديث ومن جلس في بيته لم يغضب لم يغضب إنسانا كان ضامنا على الله يعني كان له ضمان على الله سبحانه وتعالى يعني أن يسلمهم وهذا يدل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس ولزم بيته بنية كث شر لسانه عن إخوانه المؤمنين هذه النية تسبق أن يفكر في أنه يعتزل الناس ليأمن من شرهم هذا لا يدل على الديانة والورع وإنما شر نفسك أولا تفكر فيه تقول أنا اعتزل لكث شري عن المسلمين قبل أن تقول أن تقول تجنب شر المسلمين هذا يعني يدل على طبيعة الشخصية من رأيته يلوم نفسه أولا هذا صاحب ديانة ومن رأيته يسارع بلوم الآخرين هذا ضعيف ديانة بنية كف شر لسانه عن إخوانه المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال بعد الجهاد مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره الشعب الطريق بين الجبلين يعني خرج إلى البراري واختار واديا بين جبلين جلس فيه يعبد الله ويدع الناس من شره يعني رمه سيء بنفسه يقول اجنب الناس شره <تصفيق> وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا فقلنا بالا يا رسول الله قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى عقرت أو يقتل يعني رجل مجاهد همه مصرس دين الله عز وجل لكن بحكمة وبحسن طريقة وبمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهوى والمزاج والأهواء خط العشواء فأخبركم بالذي يليه يعني منزلة قلنا بالا يا رسول الله قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس الأول يعني أخذ رأس الإيجابية وهذا الواجد والثاني لما عجز عن مثل هذا كانت إيجابيته في السلبية عن الشر وليست هذه دعوة للعزلة وإنما دعوة لضبط الناس والعزلة فيما يلزم العزلة فيه وليست العزلة مطلقة وإلا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الأولى قال خير الناس منزلا الأول لأنه وجد فرصة للإجبار والمشاركة الفعالة المحمودة فشارك فإذا لم يجد كان عليه أن يعتزل الشوف وقال القشيري ليست تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق يعني ما اغتاب من اغتاب من الخلق إلا لما غاب عن الحق ابتعد عن الحق ما شاء ولهذا كانت الغيبه واكل لحوم الناس قوتا لا يستغني عن التهامه الشاردون عن منهج الله هذا طعامهم الغيبه واكل لحوم الناس لما ابتعدوا عن منهج الله كان هذا اشهى اليهم وكان هذا قوتهم والغافلون عن ذكر الله ومن ثم كثرت شكاوى الصالحين من امثال هذه المجالس وكثرة ندمهم عليها وفرارهم منها الصالح يكره هذا فقد قيل لعبد الله بن المبارك إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا يعني يا أخي أنت بتصلي وخلصت صلاة طيب اجلس معنا قال أجلس مع الصحابة والتابعين أنظروا في كتبهم وآثارهم فما أصنع معكم إنكم تغتابون الناس قوله أجلس مع الصحابة والتابعين هذا ثقه يعني غير موجود عندك انت أنت عندك الصحابة والتابعون في البيت في بعض الكتب التي عندك ومع هذا تنفر منهم وتذهب وتجلس مع الناس وربما كنت كناس كناسا كنت كناس يعني في مشاركتهم في الغيبة وقد قيل علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد علامة المريد أحيانا تأتي بعض المصطلحات الصوفية نقلت على لسان أصحابها فننحرف عنها الله. يعني المريد المعنى له وجه صحيح لكن لما صار هذا شعارا للقوم لا ينبغي أن يكون هذا شعار. يقصدون به الثالث هي الله عز وجل وصاحب الاتقان هذا معنى صحيح في ذاته إلا أنهم يعني جعلوه علما على بعض الرسوم التي عندهم قطيعة كل خليل يعني ابتعد عن كل مخالق لا يريد ما تريد يعني وإنما يريد همة أعلى وقال محمد بن نض الحارسي لابي الأحور أليس يدعمون أنه قال أنا جليس من ذكرني يعني في الحيث القدسي قال بلى قال ما على أحد أن لا يجالس الناس يعني ما على أحد أن لا يجالس الناس يعني لا حرج على الإنسان أن يترك مجالسة الناس ما دام بلغه أن الرب سبحانه وتعالى يقول أنا جليس من ذكرني يعني أنظر كيف خرجت منه سهلة وهي عمليا ليست سهلة عندنا يعني هو يقول لأنه اعتاد هذا يقول طيب ولماذا أجالس الناس والله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني فالأذكر الله والأستوعب الوقت بذكر الله فأكون جليسا لله عز وجل هذا كلام سهل لكن تطبيقه يحتاج إلى جهاد ومجاهده ويحتاج إلى همم الرجال وليس همم وعن أبي أسامة قال قلت لمحمد بن النضر أما تستوحج من طول الجلوس في البيت، فقال مالي السوحش، وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وعن طلحة بن عبيد الله قال أقل العيب على المرء أن يقال إنه يكثر الجلوس في بيته. يعني ليس هذا بعيب، ما دام يجلس يعرف ماذا يفعل، يطلب علما يحفظ ذكرا يتأمل ويتدبر في اخرته وشأنه ليس بعيف وقال الأعمش كان يقال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيع وقال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب إذا طال المجلس دخل الشيطان ودخلت الغفلة وكان حظ الشيطان في غيبة أو في يعني الكلام فيما لا يعني أو مزاح لا يليق لأن المجلس طال ولهذا كان السلف مجالسهم لا تطول مطلقا إلا في طلب العلم أو في الاجتماع على الذكر ربما طال المجلس ربما طال من الصباح إلى المساء ولا يشعرون حتى تنضي أوقات الطعام ولا يطعمون لكن لأن الشيطان لا يدخل مثل هذه المجالس. لكن المقصود إذا طالت, طالت مجالس السمر ونحوه مما ليس فيه هدف واضح يدخل الشيطان واعتبر هذا اذا زرت اخا لك قبل المغرب مثلا او العشاء او غيرها بعشر دقائق وهذا من فقه اصحاب الفقه يرتب نفسه في الزياره ويكون شيء مفتوح يروح قبل ربما يدخل على الاذان او قبيل الاذان بدقائق حتى اذا جلس وادى المطلوب في دقائق وكيف انتم وكيف حالكم ونحو ذلك قال والله يا جماعة لولا لا الأذان لجلت وهو في الحقيقة يعني قاصد لهذا فيقول له أنت معذوق فعلا يعني لابد أن ينزل يصلي معروف أنه يصلي فالتمسول له عذر لكن تعال قبل الـ الـ الـ روح بعد العشاء يقول لك عمل استبدري وحتى يأتي هذا البدري تكون أنت خلصت كل ما عندك يعني ربما من حسنات اليوم وأتيت ربما وردت من سيئات الآخرين وختم اليوم على ما ترى ولا حول ولا قوت إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وعن خلف ابن إسماعيل البرزاني قال سمعت السفيان في الثوري يقول أقل من معرفة الناس تقل غيبته يعني هذه وصفة لقلة الغيبة أقل من معرفة الناس لأنك تغتمن تغتاب الناس؟ طيب إذا كنت لا تعرف الناس فإنك لا تعرف شيئا عنهم حتى تغتابهم به لكن إذا كنت فضوليا، ما ينقيل لك أشعرت بما جرى سمعت ما قيل؟ أرأيت ما حدث؟ قلت ها وبعدين وماذا قال له؟ وكيف كان؟ ولماذا؟ صارت عندك معلومات كثيرة وعورات كثيرة فإذا جلست مجلسا قلت لقد قيل كذا وقد فعل فلان كذا لكن لو أنك أقللت من معرفة الناس وصارت يعني شهوتك إلى الأخبار وهذه طبعا مجهود عظيم إذا وصلت إلى هذا تستشعر هذا لا يفعله إلا الكبار إذا قيل له سمعت ما جرى لفلان قال الله لا وإذا نسمع فضل استغفرونا وعليك ما عنده يعني شهوة في استقصاء الأخبار والأحواض لأنه إذا تلقاها واستقبلها فالعلل يرسل منها وهذه الغيبة أقل من معرفة الناس تقل غيبتك وعن أبي ذر قال مالي لي وللناس وقد سرقت لهم بيضاءهم وصفراءهم يعني كما عن الدنيا بيضاء الصد وصفراء الزهد يعني ترك الشهوات ليسلم ولم يشارك الناس في أمواله فلماذا يشاركهم فيما هو أهوى من هذا فيترتب على هذا من الغيبة ونحوه لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهزيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال وقال الشفعي رحمه الله الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبثض هذه نصيحة فقية قد يتصور بعض الناس الانبساط يعني والتوزع في المخالطة يجلب قرناء السوء هذا صحيح فماذا يفعل ينقبض يكشر في وجوه الناس ولا يخالطهم لا في مناسبة ولا غيرها ويتصور ناذا والمطلوب وهذا هذه آفة الأخرى فإنه سيكسب عدوتهم وليس المطلوب بالبعد عن الشر أن تكسب عداوات الناس وإنما المداراة والمداراة ما نص عليه الشافعي هنا كن بين المنقبض والمندس يعني أظهر للناس أنك مشارك لهم أنك تحبهم وأنك تبتسم وأنت في الحقيقة تريد أن تبتعد عن كثير من يعني مما يحذر منهم كنحو ما ذكرت لك أن تزور اذا زرت قبيل العشاء بربع ساعه قبيل المغرب بعشر دقائق بحيث تلزم نفسك أنت نفسك معيز وفيك هوى أنت نفسك لو جلت كنت تحب أن تجلس فاضبط نفسك معيز الزيارة تكون محدودة مجالات الكلام محدودة إذا خفت من أحد كما هي عادته التي تعرفه يفتح لك في القيل والقال أنت بالموضوع يعني لا تجلس وتتلقى يوم يفتح عليك موضوعات كلها غير لا أنت ابدأ في الموضوعات المهمة فحدثوا عن نعم الله عز وجل حدثوا عن يعني الصحة ونعمها حدثوا عن بعض العبر التي مرت بك يعني اجعل نفسك أنت تلقي عليه ما فيه فائدة له قبل أن يلقي عليك هو ما فيه هلاك لكما لكن كل هذا مدارو على الحكمة فقال الشقيق البلخي اصحب الناس كما تصحب النار خذ منفعتها واحذر أن تحرقك فأنت لا غنى لك عن النار لكي تستضيئ بها احيانا تستدفئ منها احيانا تقبس منها شعلة احيانا فوائد لكن احذر أن تحرقك كذلك الناس لا غنى لك عنهم في أشياء وأنت أغنى ما تكون في أشياء كثيرة فقال عبد الله بن داود من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه يريدون أن يستخدموك فإحذر هذا ولو أن تكون يعني كمهرج السرك يريد أن تنزح معه في وهذا مراده منك لا يستخدمك في هذا وقال إبراهيم بن أدهم من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد يعني من التوبة يعني لا يتصور من تائب إلا يكون همه الخروج من المظالم وودع مخالطة الناس وعن بشير بن الحارث قال قال سفيان الثوري وددت أني إذا جلست لكم أقوم كما أقعد لا علي ولا لي يعني هو أية من المكسب. يقول بس يا رب يقول في اختار من مجالستكم وعن زياد بن حديث قال لو وددت أني في حيز من حديد ومعي ما يصلحني لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى لو وددت أني في حيز من حديد يعني كالمسجون حوله حديد يمنعه عن الناس ومعي ما يطلقني يعني في هذا السجن مما لابد منه من شربة ماء أو طعمة خبز لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى وأكثر الناس يقولوا مجنون أنت يعني نحن لا نصبر عن مخلطة الناس وكلامهم ومسامرتهم أين تذهب هذا المساء؟ ومن أنست منه أنه يهلكك بالغيبة فاقطعه وسر منه فرارك من الأسد أو الأجرب ليه الله إن كان لابد ورأيت أنه لا حيلة اجري منه اجري كما تجري من الأسد شريا حسيا لا بأس ليس معنويا فقط بعض إخواننا فعل هذا دعاء في فحش بين الناس، فكان رجل الله الصلاح، فوجد الطرفين في غاية ما يكون من الفحش، سبدا ويعني قدحا، ووجد نفسه لا يملك أن يفعل شيئا، وفي نفس الوقت ما يزدادون إلا يعني قبيحة من القول، فلم يجد إلا استعمال مثل هذا الآخر، فخلع غطرته وطاقيته وجرى كما يجري الطفل فجعل يجريان خلفه وهو يجري منهم لا تخيل أنت الصورة هذه وما ما وجد ما ما في حيلة هذا يشتم وهذا يثب وهذا يغتاب ووجد ما ماذا يدنس على شاف فهدى الله بعض لهذا الحال والعزم انهما جرا وراءه يعني حتى ما يعني تركوه فجعل يجري وهما حتى يئسوا وسلم منه والله فقيه لكن ربما وقع أحدنا في مثل هذا فلم ينقذه إلا صلاة الفجر شوف كم ساعة حد الفجر خمس ساعات ست ساعات سبع ساعات وفيها ما فيها مما لز وطاب للشيطان العين ذو عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان ابن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون فرأيته قام فنفض سيابه وقال إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب في الشجاعة والقوة في هذه المواقف. فعن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله أنه دعي إلى وليمة فحضر فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل ثقيل يعني ثقيل غيبة فقال إبراهيم أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام بيقدم نفسه يعني هو لم يلومهم شوف الفقه لكن أنت ما توضع في مست هذا إلا تلوم الناس ولا تزداد إلا غيبة لهم لأنهم اغتبوا غيرك فأحسن أحوالك كيف تقول الناس دول كلهم غيبة ونميمة وتجعل تعالج الغيبة بالغيبة لكن هو لم يكلمهم وأنحى باللائمة على نفسه قال أنا فعلت هذا بنفسه حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس فخرج وعاقب نفسه بمنعها من الأكل ثلاثة أيام حاول كذلك ثلاث ساعات تنع نفسه من الأكل وقال أبيش ابن منصور ما جلست إلى أحد فتفرقنا إلا علمت أني لو لم أقعد معه كان خيرا لي يعني تجربة دائما خسرانة ما جلست أحدا فتفرقنا يعني بعد نهاية المجلس الحساب الذي يحاسب به نفسه إلا علمت أني لولا لم أقعد معه كان خيرا لي يعني ما الفائدة من المجل لا حول ولا فتك وعلى سفيان قال إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءة فأكون بها غافلا شهرا هذا أخ من الإخوان اللقاء بغفل شهر يا لطيف وهذا سفيان وسفيان يعني إخوان سفيان غير إخوان وعن منصور ابن زازان قال إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي ويبلغني الغيبة بمن اغتابني لا لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن ياسم ويؤثمني في جهد منه حتى يفارق يعني شغل نفسه ربنا سهل في نفسه يا رب امته يوم امتى بس الجلسة تطلع على خير حتى يخرج دون اسم لا يؤسم صاحبه ولا يؤسمه صاحبه. وعن وهيب بن الورد قال وجدت العزلة في اللسان. وعن عبد الله بن مبارك قال قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم وإن خاضوا في غير ذلك فذكّد تستطيعهم يتكلمون فيما يعني لا يليق إذكّد. فعزلة المؤمن من المجالس التي يسود فيها فضول الكلام والغيبة عز له ما الفرق بين العزلة فيلمة عز له نفس الحروف عزلة عز في العزلة في عز له بخلاف مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وهي من النار جنة يعني كان مجلس مجلس ذكر فلا عليك الامر تقول إم يخلص، وم تنقوم لا ما تقومش هذا مجلس طيب عن عمر رضي الله عنه قال عليكم بذكر الله فانه شفاء وإياكم وذكر الناس فانه داء وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه الرجل من شاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم هذا ينبغي أن ينضبط. نمشاه ومدخل ومخرجه مع أهل العلم بنية صادقة لكي يستفيد ويتعلم. وليس ما يفعله بعض الناس يحب أن يخالط أهل العلم بنية غير صحيحة، بحيث يقال إنه يعرف فلان وفلان وأصحابه فلان وفلان. هذا مرض. بعض الناس إذا قلت له من تعرف عارف؟ لك لكن أعرف الشيخ فلان والشيخ فلان. واسألي أسأله. قلت له أصحابك؟ هو ما أصحابه ولا حاجة بس هو عاز يعني يظهر الرجل مهم. هذا مرض في القلب. لكن الذي قصده أبو الدرداء أن يكون يقصد التعلم من هؤلاء والتأدب بعدره وما أحسن ما قال الساعر وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده وجليس الخير خير من قعود المرء وحده وقال الخطابي رحمه الله ولسنا نريد هذا من رسائل الخطابي في العزلة ينفع أن تقرأ إنما الخطابي له رسالة تسمى العزلة فيها هذا البحث كله قال ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها وفرقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووظائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم فإنها مستثناه يعني من العزلة بشرائطها جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبز الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها أرجو أن تكون الصورة وضحت كما قال الخطبي رحمه الله فالكلام في العزة معناه العزة من الشرس أما إذا وجدت مخالطة في خير فأنت الرابح إن شاء الله <تصفيق> الحمد لله رب <تصفيق> العالمين